قوله صلى الله على سيدنا محمد التشير النبي والصراط المنير وعلى اله وصحبه الاتمام مع بعد في هذا المسجد فيها جزاه له الصيام وكرمنا الله ان على رسول متقابل وشكر الله لكم ايها طال حضوراً وحرصاً على بلاد العلم واحياء الفكر والقائم من الماء والمبلاء والصلاح الله مساعيه وكتب الحسنات إليك كما وهذه الايام امس واليوم وغدا هي ايام علي بالنسبه لنا معشر اهل السودان فنحن باهل العلم حفيظون والليقاي محبوب وعلى مدارسهم حريصون والشيخ جزاهم الله خيرا يطارد منذ ثلاث سنين من ايام زوره هذه البلاد ثلاثه ايام وقد وعد مرارا وأنفت وعده فوعده الله خيرا ثم بشرنا بالامس بانه سيزورنا في شتاء ثاني ان شاء الله ونحن هادكم شتاء انتم قد استك الصيف القصير فعندكم صيف طويل وصيف قصير في الله عز وجل ان يتقبل منهم وان يعفو عن هو يحب البلاد الباردة دائما دائما جاءنا الى زاوقه اخرى ويبدا محاضراته منذ صلاه الفجر والآن هذه هي المحاضره السادسه وبعدها سابعه يعني بعد العشاء سامعة فهذا الوقت وقت مضغوط فيا فضيله الشيخ اولائك قومك وابناؤك واذاك هم لك مستمعون وعلى تلقي العلم حن الوصول نسال الله عز وجل ان يسددنا وينفقنا ويرشدنا وليكتب لنا ولك هذا اللقاء في موازين حسناتنا وليتفضل معكم. يا يا الله مشكوراً الله. أسأل منعم بسم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على اشرف الانبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقائدنا وقره اعيننا محمد ابن عبد الله عليه وعلى اله الطيبين واصحابه الغر الميامين افضل الصلاة وتم التسليم مرحبا بكم ايها الاخوه الكرام والاخوات الفاضلات مرحبا بكم يا اهل المروءه يا اهل الكرم مرحبا بكم يا اهل الايمان مرحبا بكم يا اهل الامانه مرحبا بكم يا اهل طيب النفس وسلامه الصدر وحسن الاحتفاء مرحبا بكم يا اهل السودان واسال الله جل وعلا كما جمعنا في هذا المسجد في بيت من بيوت الله على غير انساب تضمنا ولا دنيا تجمعنا اسال الله جل وعلا ان يجمعنا يوم في بجنته مع المتقين الأبرار والانبياء الى اطهار وان يجعلنا ربنا جل وعلا يوم القيامة على سرر متقابلين ونفت واالف تخر اهل الكره باعداد من يحضر عندهم في مراعبه أو يفتخر أهل الغناء باعداد من يحضر عندهم من في ملاهيهم فانا نفتخر بكم ايها الاخوه الكرام والله ان الواحده منكم مثل الالف من اولائك فنحمد الله جل وعلا ان جمعنا في بيت من بيوت الله ونسال الله جل وعلا ان يجعلنا جميعا في هذا المجلس المبارك ممن تحفهم الملائكه وتغشاهم الرحمة ويذكرهم الله تعالى في من عنده كما اسال الله تعالى أن يجعل جائزتنا عند تفرقنا أن يقال لنا جميعا قوم مغفورا لكم وما ذلك على الله تعالى بعزيز واسال ربي جل وعلا ان يجعل مجلسنا هذا بركه لنا في انفسنا وصلاحه لنا في ذرياتنا وبركه لنا في أموالنا وثباتا على ديننا وزياده في ايماننا ومحبه لنا في الأرض وقبول ومحبه لنا في السماء واسال الله تعالى ان يكفينا جميعا شر الأشرار وكيد الفجار وشر ما طرق به الليل والنهار يا رب العالمين ايوا اخوه الكرام اشهد الله على حبكم والفرح بكم واسال الله تعالى ان يجزيكم خير الجزاء على هذا الحضور وهذا الاجتماع الطيب واسال الله سبحانه وتعالى ان يجعلنا واياكم مباركين اينما كنا ايها الاخوه والاخوات لما انتشر نبينا صلى الله عليه واله وسلم بدعوته وتمكن وجعل يرسل الوفود ويرسل الجيوش يدعون الناس إلى الإسلام جعلت ان من القبائل ترسل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وفودا من عندها تبايعوه على الإسلام فكان من ضمن هذه القبائل قبيلة في شمال جزيره العرب قبيله طي اليوم تسمى ديارهم حائل فكان عندهم عدي بن حاتم الطائي وكان له قوه وله وجود وله ملك وله عز في قومه فلما تمكن النبي صلى الله عليه واله وسلم بدعوته قال له قومه يا عدي هذا محمد قد امن الناس معه وارسلوا وفودهم اليه فذهب إليه واسلم أو بايعه أو يذهب اليه ويسالمه واكتب بينك وبينه صلحا فابى عليهم ذلك لكنه كان في داخله متخوفا من المسلمين عارفا قوة الإسلام وشوكه المسلمين فقال عدي بن حاتم لغلام له يرعى الغنم قال له يا غلام انت في كل يوم تذهب لترعى الغنم جهة الغرب يعني جهة المدينة فااسال رعاة الغنم الذين يأتون من تلك المواطن فإن اخبروك أنه قد قدم جيش من هناك فاخبرني سريعا قال له نعم ثم مضى عدي وجهز مراكب جهز عددا من الابل عليها الزاد وعليها التمر والماء جهزها عنده استعدادا للهرب عليها ثم جعل في كل يوم يسأل الراعي ها ما سمعت باخبار ما في شيء من الجيوش قادمة إلينا، فكان الراعي يقول له لا ثم في يوم من الايام أقبل ذلك الراعي إلى عدي بن حاتم قال له يا عدي ما كنت صانعا لو علمت ان جيش محمد قادم اليك قال أركب هذه المراكب وأفر عليها قال فاصنع ذلك الان فان جيشهم في الطريق اليك فركب عدي بن حاتم مراكبه ومضى من لحظته الى الشام وكان عدي نصرانيا وكان اهل الشام نصارا فكان بينه وبينهم علاقه وايضا هو في جزيرة العرب وبالتالي هو قريب من الشام فاقبل جيش المسلمين فقاتلهم من كان موجودا من قوم عدي وانتصر المسلمون فلما رجع المسلمون إلى المدينة علم النبي صلى الله عليه وسلم أن عدي قد فر من المسلمين وانه فر من جيش التوحيد فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يترقبه ويعلم أنه رجل لن يطيب له المقام في الشام عند الروم فلما مرت ايام وايدا عدي بن حاتم يقبل الى المدينه هو رجع إلى قومه في جزيرة العرب فقال له قومه اذهب الى محمد يعني نعلونه نبيا عليه الصلاة والسلام تفاهم معه فاكبر عدي فلما دخل إلى المدينة جعل الناس يقولون هذا عدي بن حاتم هذا عدي بن حاتم كان رجلا مشهورا له شان عند العرب هذا عدي بن حاتم فلما دخل الى النبي عليه الصلاه والسلام مد يده الى رسول الله عليه الصلاة والسلام فلما صافحه النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال أنا عدي بن حاتم فقال عليه الصلاه والسلام الفار من الله ورسوله فسكت فقام به النبي عليه الصلاه والسلام يمشي وكان النبي عليه الصلاه والسلام ينزل الناس منازلهم إذا جاءه انسان من عامه الناس كان النبي صلى الله عليه وسلم مشغولا مثلا بدرس لاصحابه او, أو تعليم فانه عليه الصلاه والسلام يدفع الرجل إلى أحد اصحابه يعلمه الدين اما إذا جاءه رئيس قوم فانه صلى الله عليه وسلم بنفسه يقوم معه فقام النبي صلى الله عليه وسلم بعدي وامسك بيده في أثناء الطريق وقعت ثلاثة مواقف كان عدي وهو يسير بجانب النبي عليه الصلاه والسلام يرى أن الراسين متساويان أنا ملك على طي وما حولها وهذا ملك على المدينه وما حولها انا على دين النصراني وهو على دين اسلامي أنا عندي كتاب مقدس اسمه الإنجيل وهو عنده كتاب مقدس اسمه القران فكان يرى أن الرأسين متساويان في اثناء الطريق اوقفت امراه نبي الله صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله لي اليك حاجه فوقف النبي صلى الله عليه وسلم هو وعدي ثم مال النبي صلى الله عليه وسلم اليها وخفض راسه اليها وجعل يستمع فاطالت الكلام واطال النبي عليه الصلاه والسلام الاستماع وعدي ينظر الى هذا الموطن ويرى هذا الموقف فقال عدي في نفسه والله ما هذه بأخلاق الملوك هذه أخلاق الانبياء لو أنه ملك عادي حريص على عز وشرف وظهور لما تركني ووقف مع امراه ضعيفه بشده الحر لكان قد وجه اليها بعض من معه لكن كونه بنفسه يتواضع ويقف معها هذه أخلاق الانبياء ثم رجع النبي عليه الصلاه والسلام إلى عدي فمشى ويدا برجل يقبل الى النبي صلى الله عليه واله وسلم قال يا رسول الله اشكو اليك الفقر والحاجه يا رسول الله ما يكاد احدنا ان يجد طعاما يطعم به اولاده طبعا صعب ان يسمع عدي هذا الكلام لان عدي جاء ليدخل في الاسلام والاصل ان يرى الاسلام له عز وشرف فيدا بالنبي عليه الصلاه والسلام يقول للرجل كلاما يرضيه به ويمضي الرجل ثم مشي فاقبل رجل آخر قال يا رسول الله قال ما تريد قال يا رسول الله اشكو اليك قطع الطريق يا رسول الله نحن كلما مضينا يمينا أو يسارا لا نستطيع ابدا ان نمشي من كثره قطاع الطريق علينا المسلمون مستضعفون واعداؤنا يحيطون بنا ايضا صعب أن يسمع عدي هذا الكلام فقال النبي عليه الصلاه والسلام كلمتين للرجل ومضى ثم وصل إلى البيت فدخل النبي عليه الصلاه والسلام وعدي ثم دفع النبي عليه الصلاه والسلام إلى عدي وساده وكانوا يجلسون على الوسائد لا يتكئون عليها فقال عدي بل هي عندك فقال عليه الصلاه والسلام بل عندك فجلس عليها عدي الان جاء وقت الجد فقال عليه الصلاه والسلام يا عدي يا عدي ما يفرك أن تقول لا اله الا الله ليش انت فار من لا اله الا الله هربت منها فسكت عدي فقال عليه الصلاه والسلام يا عدي اني أعلم أنه إنما يمنعك من الإسلام خصاصة تجدها في قومي يعني فقر وانك تجد الناس علينا البن واحده ترى الناس قد اجتمعوا علينا يقاتلوننا فأنت تقول في نفسك ادخل في دين اهله فقراء ومقاتلون في كل مكان كما يقول بعض الناس اليوم في اوروبا وفي غيرها لما تدعون الى الاسلام يقول اهل الاسلام في فقر اهل الاسلام الحروب عليهم كثيره وتريد ان ندخل في دينكم فيقول عليه الصراط والسلام لعدي يقول يا عدي اعلم انه انما يمنعك من الإسلام خصاصه وفقر تجدها في قومي وانك تجد الناس علينا البن واحده يعني أن الناس علينا كلهم جيش واحد ثم قال عليه الصلاه والسلام يا عدي هل أتيت الحيرة مدينة في العراق قال ما اتيتها لكني اعرف موضعها قال عليه الصلاه والسلام يا عدي لان طالت بك حياه لا ترين تخرج من الحيرة حتى تصل إلى مكه فتطوف بها ما تخاف الا الله بمعنى أن المسلمين سيامنون وتمشي المرأة الحاجة تخرج من العراق حتى تصل إلى الكعبة ما يتجرأ أحد ابدا أن يمسها بسوء ولا أن يسرق منها شيئا لان كلما من نقترب منها يقولون لا انتبه هذه مسلمة والمسلم اقوى سينتصرون لها فيبتعد الناس عنها من قوه الاسلام يقول عدي فقلت في نفسي عجبا فاين عنها ذعار طي الذين سعروا البلاد يقول قلت في نفسي طيب نحن عندنا مجموعه لصوص في قوم كيف يتركونها ثم قال عليه الصلاه والسلام يا عدي ولا كنوز كسرى ولا تنفقن في سبيل الله كسرى في ذلك الحين يملك فارس ايران والعراق وافغانستان وباكستان يملك من الجيوش والعدد والعده والعتاد شيئا عظيما ويقول عليه الصلاه والسلام يا عدي لا تفتحن كنوز كسرى ولا تنفقن امواله في سبيل الله فقال عدي كسرى ابن هرمز قال كسرى ابن هرمز ولا تنفقن امواله في سبيل الله ثم قال علي صلي الله عليه وسلم يا عدي ولا ان طالت بك حياه لا ترينن الرجل يخرج بملئ كفيه ذهبا وفضه لا يجد من ثم قال عليه وسلم فما يفرقك أن تقول لا اله الا الله خلاص أنا اجبتك أن الإسلام سيكون قويا متمكنا ظاهرا عاليا ما يفرقك أن تقول لا اله الا الله فقال عدي اني على دين انا على دين ممكن ان تدعو مثلا أهل مكه الذين يعبدون الاصنام أما أنا على دين انا على دين النصراني وقال عليه الصلاه والسلام أنا أعلم بدينك منك الست ركوسيا والركوسية هو مذهب صغير في النصرانيه فالنبي عليه الصلاه والسلام لم يقل له الست نصرانيا لا بل حدد له مذهبه الصغير الدقيق في دينه قال نعم أنا ركوسي وقال عليه الصلاه والسلام فانك إذا غزوت مع قومك تاكل فيهم المرباع تاخذ ربع الغنيمه قال نعم فقال عليه الصلاه والسلام فإن هذا لا يحل لك في دينك أن تدعي انك متمسك بدينك طيب لماذا تاكل غنائم قومك يقول عدي فتضع ضعت لها خفضت رأسي ثم قال علي الصلاه والسلام يا عدي فما يفرقك أن تقول لا اله الا الله او تعلم من إله اعظم من الله قال عدي فقلت فاني حنيف مسلم اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله فتهلل وجه النبي عليه الصلاه والسلام حتى كانه قطعه من قمر يقول عدي رضي الله عنه وهو يحدث بهذا الحديث بعدما كبرت سنه وشاب راسه يحدث به التابعين يقول لهم فوالله لقد قال لي النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام ونحن في خوف في المدينة ولما نفتح مكه والناس يقاتلوننا من كل موطن وهو يحدثني عن كسره ابن هرمز يقول عدي فكنت والله في من فتح كنوز كسره ابن هرمز يقول انا قاتلت في فتحها والله لا يطعن ما اخبر به النبي عليه الصلاه والسلام من نصر الاسلام كان الصحابه ايها الاخوه الكرام اذا حدثهم النبي عليه الصلاه والسلام بانتصار هذا الدين اخذوه أخذ الواثقين بصدقه كما قال الله جل وعلا هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليش يا ربي ارسلت رسولك لماذا ليظهره على الدين كله ليظهره على الدين النصراني واليهودي والبوذي والهندوسي وغيرهم من الاديان وقال الله جل وعلا يريدون يريدون بمكرهم وباعلامهم وبما يكتبون وبسجنهم للدعاة وحربهم على الإسلام وقتلهم للعلماء يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله الا ان يتم نوره وقال جل وعلا يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره فجعل الله تعالى العهد على نفسه جل وعلا ووعدنا ووعده صدق في أن الله تعالى سوف ينصر دينه ويتم هذا الدين وقال الله جل وعلا فانتقمنا من الذين اجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين وقال الله جل وعلا حتى إذا استياس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فننجي من نشاء ولا يرد باسنا عن القوم المجرمين لقد كان في قصصهم عبره لاولي الالباب ما كان حديثا يفترى هذا قول ربنا جل وعلا الذي وعد فيه بنصر الله تعالى لهذا الدين والنبي عليه الصلاه والسلام يقول في الحديث الصحيح لا هذا الامر ما بلغ الليل والنهار ولا يبقين الله بيت مدر ولا وبر الا ادخله الله هذا الدين بعز عزيز او بذل ذليل عزا يعز الله به الإسلام وذلا يذل الله به الشرك ويقول عليه الصلاه والسلام تكون النبوه فيكم ما شاء الله ان تكون ثم يرفعها الله اذا شاء يرفعها فكانت النبوه لمده 23 سنه انتهت النبوه بوفاه علي الصلاه والسلام قال علي الصلاه والسلام ثم تكون خلافه ما شاء الله ان تكون ثم يرفعها الله اذا شاء يرفعها وكانت الخلافه فعلا امتدت الى 30 قال ثم يكون ملكا عاظا ما شاء الله ان يكون ثم يرفعه الله اذا شاء يرفعه ثم يكون ملكا جبريا بالتسلط ما شاء الله أن يكون ثم يرفعه الله اذا شاء يرفعه ثم تكون خلافة على منهاج النبوه فنحن الان قد انتهينا من انواع هذا الملك ولن تضر على منهاج النبوه بشرنا بها سيدنا الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه واله وسلم وانما يقع على الإسلام اليوم من تضييق وقتل لأهله وحرب عليهم هو كما قال الله لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم وربنا جل وعلا لا يقدر شرا محض لما بذ لما ذكر الله جل وعلا في كتابه قصه الافك ومفتري على امنا الصديقه بنت الصديق الطاهرة المبرئه من فوق سبع سماوات عائشه زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ذكر الله تعالى الإفك الذي فترى عليها قال جل وعلا ان الذين جاءوا بالافك عصبه منكم الذين جاءوا بهذا الافتراء هم عصبه مجموعه لا يتجاوزون تسعة اشخاص عصبه منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لا تحسبوا هذه المشكلة التي وقعت هذه الحادثه التي حدثت لا تحسبوها شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منه مكتسبا من الاثم والذي تولى كبره منه له عذاب عظيم فبين الله جل وعلا أن الاقدار التي ربما يكون ظاهرها عندنا انها شر ومبغوضه عندنا فإن الله تعالى يجعل في طياتها الخير الكثير اليوم ما يقع على الإسلام من حرب عليه ومن افتراء على اهله ومن احداث مشكلات في البلدان الإسلامية لغزوها والتضييق عليها ولم تسلم السودان ولا غيرها من هذا المكر الذي يمكره انائك الكافرون ومن عاونهم ومن كان معهم وهذا بلا شك نحن نراه شرا ونراه اسا واذا يقع على الاسلام لكنه لا يخلو من خير وحكمه لربنا جل وعلا فالله تعالى كما قال النبي عليه الصلاه والسلام يقول والشر ليس اليك وربنا جل وعلا لا يقدر شرا محضا بل ما يحصل من انتشار الإسلام ومن قبوله عند الناس ومن معرفه غير المسلمين به هو شر هو خير كثير يكون اضعاف هذا الشر الذي وقع خذ مثالا كيف وقع ذلك في عهد النبي عليه الصلاه والسلام لما جعل النبي عليه الصلاه والسلام في مكه يدعو الناس إلى الإسلام ويهديهم اليه صارت قريش تحاربه بانواع الحرب اصحابهم الذين يسلمون يعذبون فان كانوا تجاراً ضيق عليهم في تجارتهم وان كانوا غرباء ليسوا من قريش طردهم من مكه وان كانوا نساء ضيق عليهن او طلقهن ازواجهن في هذه الاثراء كانت قريش تقف على ابواب مكه تسأل كل داخل إليها ما الذي جاء بك فان كان جاء يريد الإسلام طردته فاقبل في يوم من الايام الطفيل ابن عمرو الدوسي الطفيل ابن عمرو سيد قبيله دوس وله مكانه في العرب وقبيله دوس تعد في ذلك الحين بالالاف والالاف في ذلك الحين عدد كبير جدا يعني عدد سكان مكه في ذلك الحين لم يكن يتجاوز ال10000 كما ذكر المؤرخون كل سكان مكه واليوم بالملايين عدد سكان المدينة الذين هم اليوم بمئات الالف وربما تجاوز المليون ايضا في ذلك الحين لم يكن يتعدى 5000 فكانت قبيله الدوس تعتبر من أكبر واقوى قبائل العرب فاقبل سيدهم الطفيل بن عمرو الدوسي اقبل الى مكه في حاجة وتجاره فاذا قوم من قريش نفر منهم قد وقفوا على ابواب مكه كل من جاء يسالونه ما الذي جاء بك وماذا تريد فلما اقبل الطفيل قالوا له من انت قال ان الطفيل ابن عامر الدوسي قالوا اه انت سيد دوس قال نعم انا سيد دوس فنظر بعضهم الى بعض قالوا والله لو دخل هذا في الإسلام لا تقع عنا بنا مقتله قالوا له يا طفيل هل سمعت بي ساحر ظهر في مكه قال ما سمعت به قالوا انتبه هنا ساحر ظهر في مكه يعني كما يقال اليوم اقتلوا فلان هذا الارهابي اقتلوا فلانها سيفسد عقائدكم كما قال فرعون لما دار موسى يدعو الى التوحيد ماذا قال فرعون لقومه اني اخاف ان يبدل دينكم أو ان يظهر في الأرض الفساد أي الناس افسد منك يا فرعون وتتهم موسى بالفساد فهنا قالت قريش للطفي قالوا انت به ترى هنا في واحد ساحر انت لا تسمع شيئا من كلامه ان سمعت شيئا من كلامه لعب بعقلك وخرب عليك وجعلك تفارق اهلك ومالك وزوجك يقول فلم يزالوا يخوفونني حتى عمدت إلى الكرص فسددت به اذني جيت إلى القطن وسددت به اذني خوفا من أن أسمع شيئا منه فيفسد علي عقلي فدخل الطفيل وقد سد اذني وهو يرى الناس يتحركون ويتكلمون حوله وهو لا يفهم ماذا يقولون لانه قد سد اذنيه بالقطن وفي هذه الاثراء راى النبي عليه الصلاة والسلام واذا النبي صلى الله عليه وسلم عند الكعبه يصلي في غايه الالتزام ولباسه حسن وريحه حسن ومنظره حسن بابيه هو وأمي صلى الله عليه وسلم فجعل الطفيل ينظر معقول هذا ساحر معقول هذا مجنون قد عرفت السحره وعرفت الكهنه وعرفت المجانين لا يمكن أن يكون رجلا بهذه الهيئه الحسنه وبهذا الاتزان في حركاته وفي سجوده وركوعه وحركته لا يمكن ان يكون ساحرا ثم قال الطفيل انا انسان عاقل فلماذا اؤجر عقلي لالائك فنزع القطره من اذنه واقبل الى النبي عليه الصلاه والسلام وقال له انت الذي يقول قومك انك ساحر قال عليه الصلاه والسلام نعم هم يزعمون ذلك فقال الطفيل فاسمعني ما عندك انظر كيف ان قريشا بكثره كلامها عن النبي عليه الصلاه والسلام عملت له دعايه وهذا واقع اليوم كثره الكلام عن الإسلام وذم الاسلام والتحذير من الاسلام جعل اولئك يعملون للاسلام دعايه وسوف اذكر لكم شيئا من هذا فقال التفيل للنبي عليه الصلاه والسلام قومك يقولون انك ساحر انا جيت ابحث عن هذا الساحر اريد اني ارى فهل انت ساحر قال يزعمون ذلك فهل تسمع مما عندي شيئا يقوله النبي عز وجل قال اسمعني فقرا عليه القران وان احد من المشركين استجارك فاجره حتى يسمع كلام الله وقال الله وجاهدهم به جهادا كبيرا فلما سمع الطفل ابن عمرو الدوسي القران مدده الى النبي عليه الصلاه والسلام وبايعه على الاسلام وكان الذي دله على الاسلام اصلا ونبهه الى وجود النبي عليه الصلاه والسلام وجعله يبحث عنه ويتوجه الى الكعبه لينظر اليه هناك الكافرون الذين حركوا الماء الراكد جعله يذهب يبحث عن الاسلام والله ان اعدادا من الكفار اليوم الذين يتكلمون على سيدنا رسول الله عليه الصلاه والسلام أو يتنقصونه صحيح أنه يجب علينا أن نغضب غضبه المؤمنين المحبين لرسولهم عليه الصلاه والسلام فإنهم يقذفون قائدنا وقدوتنا الذي نسمي به ابنائنا ونعلق اسمه على في بيوتنا وهو عليه الصلاه والسلام رأسنا وقائدنا نحن نغضب لكننا نعلم مع ذلك ان اعداد منهم ربما لا يبحثون عن سيره النبي عليه الصلاه والسلام الا في مثل هذه المواطن واذكر ان سافرت قبل سنوات الى فنلندا وهي احدى الدول الاسكندنافيه فلما اقبلنا لاجلا يعني نقيم دورة علميه في أحد المراكز الاسلاميه في مدينه هلسنكي وهي العاصمة وايد الاخوه هناك يجهزون العده لاقامه مظاهرة قلت لهم تتظاهرون لاجل ماذا قالوا نصره لنبي الله عيسى عليه السلام هذا الكلام قبل أكثر من 15 سنه فقلت لهم لماذا البلد نصراني وهم قد وضعوا الصليب على العلم الرسمي الذي يمثل البلد ف يعني صحيح أننا نؤمن بعيسى عليه السلام ولا نفرق بين احد الرسل لكن هم الذين ينتسبون الى عيسى والى ديانته الاصل ان له لكن من خبر فقالوا انه قد نشر في الجرائد صور لمسرحيه سوف تقام في يوم الاحد تمثل عيسى عليه السلام انه رجل يتشبه بالنساء واروني صورته واذا قد وضع له باروكه على شعره شعر مستعار ولبسوه لباسا ضيقا وقصيرا وهناك يعني بعض الحركات التي لا تليق التي تدل على الشذوذ واروني الصوره في الجرائد قالوا نحن نخرج ننتصر لعيسى عليه السلام فالمسلمون الذين يغضبون لعيسى يغضبون من باب اولى لمحمد عليهم جميعا افضل الصلاه والسلام ولما رسم ما رسم في نبينا عليه الصلاه والسلام رسم مرارا او هذا الفيلم الذي خرج جعل كثير من الناس يسال يقول اصلا انتم ليش غضبانين نحن لم نتكلم على هذا الرجل علفوا نبي واذكر اني حاورت عددا من النصارى وكانوا يقولون اننا بدأنا نبحث عن الإسلام لما راينا غضبة المسلمين بعد هذا الفيلم أو بعد تلك الرسومات وانا اقول ليش انتم معطيين هذا الرجل الأكبر من حجمه فذهبوا يبحثون عن سيره نبينا عليه الصلاه والسلام مما دعا كثيرا منهم الى الدخول في الاسلام لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم اليوم الإسلام طوفان يجري والله لا هذا الدين ولا يبلغنا ما بلغ الليل والنهار ولا نرينا من الاقبال على الإسلام خلال هذه السنوات شيئا ربما لم نره خلال السنوات الماضية كلها وانا قد قرات في التاريخ فيما مضى خلال ال50 او ال60 ما رايت اقبالا على الاسلام اقبال المسلمين انفسهم اسلامهم او اقبال الكافرين للدخول في الإسلام. والله ما رايت دخولا في الاسلام واقبالا عليه كما رايت خلال ال20 سنه الماضيه اي والله العظيم في بلجيكا وهذه حقائق اطلعت عليها بنفسي في بلجيكا التقارير الحكوميه تقول انه في عام 2025 سيصبح الإسلام هو الدين الاول في بلجيكا وفي المانيا كنت عندهم قبل فتره احصائيات الحكومة ليست احصائيات المراكز الإسلامية لا احصائيات الحكومة تقول انه في عام 2006 و7 و8 و في كل ساعتين يدخل مسلم جديد إلى الاسلام هذا احصائيات الحكومة وسألت الاخوه الدعاه هناك قلت لهم هل هذه احصائيات دقيقه فقالوا يا شيخ نحن نقول ان العدد أكثر من ذلك فانهم يزعمون انه يدخل عشر شخصا يوميا نحن نقول العدد اضعاف ذلك قلت لهم كيف قالوا انما الحكومة تسجل عندها وتحسب من يأتي اليها ويقول انا اسلمت غيروا اسمي أو غيروا بطاقتي أو افعلوا كذا أو سانتقل من بيتي الى بيت اخر فيقولوا لي ماذا يقول لي اكون قريبا من المسجد لاني اسلمت اما الذين يسلمون دون أن يسجلوا اسماءهم عند الحكومة فهم اضعاف ذلك والقيت محاضره واحده في, في مسجد ايضا ليست في جامعه أو في سوق في ألمانيا في مسجد وكان المترجم واسلم بعدها مباشرة سته اشخاص ورحلوا في مسجد يعني جاءوا يبحثون عن الإسلام فقال لي المترجم قال يا شيخ لو قلت المحاضره في سوق أو في جامعه أو في مكان عام لرايت العدد اضعاف ذلك فتوكل على الله إنك على الحق المبين لا يكن عندك شك في دينك أو في سلامة منهجك أو في سلامه الطريق الذي تسير عليه اليوم الإسلام طوفان هادر ولا مغالب الغلابي الغلاب والذي يناطح الاسلام اليوم كناطح صخره يوما ليوهنها فلم يضرها واوهق قرنه الوعيد لا يمكن أن ينتصر أحد على هذا الدين الذي يحميه الله جل وعلا من السماء في المانيا في المانيا كنت عند الاخوه ايضا في رمضان قبل الماضي فقالوا لي يا شيخ صليت معهم في تاريخ 15 رمضان صليت بهم التراويح في مسجد فقال لي الاخوه يا شيخ ترى هذه اول صلاه نصليها في هذا المسجد فقلت عجبا طيب المسجد قديم بناؤه قديم قالوا هذا كان كنيسه والان اشتريناه وتحول إلى مسجد فقلت لهم طيب حدثوني عن ذلك فجاني احد الاخوه من الباحثين في الأديان قال لي يا شيخ قبل خمسين سنة طبعا سكان المانيا 85 مليون قال قبل 50 سنه كان عدد الكنائس في المانيا 20 الف كنيسه اليوم لا يوجد من هذه الكنائس الا 7500 كنيسه طيب و12500 اين ذهبت قال حولت مساجد مستودعات رياض أطفال ملاعب مغلقة حولت إلى مسابح لأنهم لم يجدوا احدا يصلي فتعطلت يقول يفتحون الكنيسه يوم الاحد ثم الاحد الذي بعده ولا احد اللي بعده يمضي شهر وشهران ما في احد ياتي يزورها عندها يعرضونها للبيع فتباع ومنها اعداد كبيرة حولت مساجد يقول وهذه 7500 كنيسه ايضا الباقية ليست كلها تعمل عملا كنسيا منها 4000 كنيسه مغلقة فقط يحفظونها هكذا لانها متاحف واعمارها 200 سنه و300 والذي يقوم بالعمل الكنسي فقط 3500 كنيسه هي التي تفتح في كل أسبوع فتعجبت من ذلك بالله عليكم هل سمعتم يوما ان مسجدا بني ثم قلنا بعد اربع او خمس سنوات يا جماعه والله المسجد ما نحتاج اليه هدموه او حولوه روضه اطفال كل المساجد تبنى وبعد اربع وخمس سنوات ماذا يقولوا اهلها تحتاج الى توسعه فتوسع اربع وخمس وست وعشر مرات ولا توسع وتشتري الاراضي وتهدم بيوت كل هذا لاجل كثره المصلين يا جماعه تقام لقاعات في الكنائس ما يحضر والله ولا عشر معشره هذا العدد الذي بين يدينا اليوم وقد مررت في بتلك الدول وحاورت النصارى وحاورت القساوسه هناك ورأيت أن هذا الدين تمتلئ المساجد هناك بينما الكراسي لا يكادون يجدوا من يصلي فيها بل كرسالهم الاخوه هناك في عدد من المراكز الاسلاميه مراكز كبار يقولون يا شيخ ما حكم ان نصلي الجمعه في نفس المركز الاسلامي نصليها ثلاث مرات في اليوم قلت كيف تصلونها ثلاث مرات قالوا من كثره العدد عندنا المصلى لا يكفي لنا وصرنا نصلي في الشارع ومع ذلك لا يكفي فصرنا نقيم صلاه جمعه الساعه 1 ظهرا ثم صلاه جمعه اخرى بامام اخر وجماعه جديده 1:3 ثم جماعه جديده بامام جديد الساعه 2 ظهرا من كثره من يقبل ويصلي معنا وانا كنت اذهب الى اوروبا من قبل 15 سنه والله كنت تلقي المحاضرات في المساجد كان الحضور عندي كبار السن والشيبان الذين يعني جاءوا من بلدانهم وسكنوا وتجنسوا بجنسية البلد فكنت اسالهم اين اولادكم فيقولون يا شيخ اولادنا في المراقص اولادنا في أماكن لهم والله خلال الخمس أو الست سنوات الماضية اول من يحضر في محاضراتنا في المساجد في اوروبا هم الشباب وقد تركوا انواع الفجور وانواع المعصيه وانواع الملهيات والشهوات واقبرت قلوبهم الى هذا الدين اطلعت على احصائيه في الدنمارك هذه الاحصائيه سالوا عددا كبيرا من الناس عدد سكان الدنمارك 4 مليون ونصف او 5 مليون فهم بالمناسبه يقلون ولا يكثرون فسالوهم ما هي ديانتك عدد الذين كتبوا اديانه نصرانيه مع ان البلد نصراني والعلم عليه الصليب عدد الذين كتبوا اديانه نصرانية هم فقط 13% عجيب طيب ما هو اجل الباقي اين ديانتهم الباقي لا دينيين هكذا لا يعبدون شيئا يعيشون هكذا ياكلون ويشربون حتى يموتوا فالسؤال الثاني هل دخلت الكنيسه في حياتك الذين دخلوا الكنيسه في حياتهم ليس الذي يذهب كل اسبوع لا الذي دخل في حياته ولو مره فقط 7% طيب هل تذهب الى الكنيسه كل أسبوع؟ واحد في 1% هم الذين يذهبون للكنيسه كل اسبوع واذكر اني كنت مرة في بريطانيا فجاءني واحد من الشباب قال يا شيخ معي احد الطلاب يتكلم على الإسلام ويسب الاسلام وهو طالب معي في المعهد واتعبني فقلت له ساذهب بك الى شيخ قلت طيب تعال به فجاء الي وجلست مع ذلك الشاب وكان فرنسيا فسالت فقلت له هل تذكر في حياتك هل تذكر في حياتك انك قرات او سمعت ان قسيسا ليس نصرانيا عاديا لا بل قسيسا تحول مسلمين قال نعم كثير وعندهم مؤلفات وعندهم مواقع في الانترنت وجعل يعد لي بعضهم يوسف استسوا وغير من من كانوا قساوسه ليس فقط يعني ناس عاديين صاروا لا قساوسه وعلماء وتحولوا مسلمين قلت ممتاز يعني في انتم علماءكم ومشايخكم ودعاةكم يتحولوا مسلمين قال نعم قلت هل سمعت في حياتك أن شيخا مسلما تحول نصرانيا قال له قلت عجبا لماذا مشايخكم يتحولون مسلمين ونحن مشايخنا ما يتحولون نصارى لماذا فسكت قلت له خذ السؤال الثاني قال نعم قلت الصلاه كم مره عندكم في الاسبوع قال الصلاه عندنا مره واحده في الاسبوع فقط نذهب يوم الاحد الى الكنيسه ونجتمع ونجلس على الكراسي ويعني ويشغل لنا موسيقى هادئه ويقرا علينا ادعيه ثم يغلق الكتاب ويقول اطلع صليت والله يقبل منه ومنكم خلاص هذه صلاتنا قلت له طيب هي مره واحده بالاسبوع قال نعم قلت كم عدد الحضور قال قليل لا يكاد يذكر قلت نحن الصلاه كم مره عندنا في الاسبوع قال الصلاه عندكم خمس مرات يوميا ليس بالاسبوع بل يوميا انتم تصلون خمس مرات كيف تتحملوا قلت له كم عدد الحضور في المسجد قال كثير قلت له فما الذي يجذبنا الى المساجد ويجعلنا نتزاحم وانتم تنفرون من الكنائس لماذا ما هو السبب ما هو السبب ما الذي يجعلك تقطع نومك وتاتي الى المسجد تصلي فيه او تخرج في شده الظهر والحر ودرجه الحراره تكون 60 احيانا وتاتي في شده الحر وتصلي وتخرج ما الذي يجذبك الى المسجد لماذا نحن نتزاحم في المساجد وناتي اليها بالرغم من المشقه في المجيء والحر الشديد ونتوضا قبلها أو يغتسل أو يتيمم وانتم مع سهوله الامر لا تذهبون للكنائس لماذا قال والله ما ادري بصراحه لا ادري قلت لان الاسلام هو دين الفطره الإسلام هو فطرة الله التي فطر الناس عليها الإسلام هو قدر الله تعالى في هذه الأرض والاسلام هو الدين الذي كتب الله تعالى له الظهوره وكتب له الثبات وكتب له الكثره والقوه والانتشار اليوم لا يزال المسلمون يكثرون ولا يثلون بل يا جماعه حتى حتى الذين يترصرون من المسلمين في كثير من الاحيان هم من العامه الذين هم اصلا ما كانوا متمسكين بالاسلام تسمع أن الذين تترصر يقول لك والله يعني هذا منصر ذهب الى مثلا قريه من القرى في ادغال أفريقيا ربما اهلها ينتسبون للاسلام فقط بالاسم ما عندهم معرفه به وربما ما عندهم مصاحف الا مصحف او مصحفان فياتي معه بشحنه كاملة وبشاحنه كامله فيها ارز او او ذره أو نحو ذلك يوزعها على المتنصر فيترصرون استجابه لهذا الطعام ثم اذا انتهت كيس الذره عادوا الى اسلامه اليس هذا واقع ليس هذا واقع بل اذكر ان قرات ان احد المنصرين مضى مره الى أحد الدول الأفريقية ليدعو الناس الى النصرانيه واقبل وكان يريد من هذه القريه أن ياخذ منهم 30 قسيسا يوزعهم في أفريقيا فجاء واقام دوره حضرها مجموعه كبيرة من الشباب عندهم ثم دوره الثانيه والثالثه والرابعه حتى صفى منهم 30 شابا تعلم النصرانيه واتقنوها وعرفوا كيف يحاجون وكيف يجادلون وكانوا مسلمين لكنهم نصروا ثم عمل لهم حفل تخرج ونادى أحد كبار القساوسه جاء اليه من إيطاليا من روما جاء اليه لاجل ان يحضر التخرج عنده فجاء ذلك القسيس الأكبر لما راى يعني مناظرهم وترديدهم ونشيدهم اعجب بهم غاية الاعجاب وتحمس ذلك القسيس الاكبر وعنده ميزانيه ماليه كبيره فقال لهم ماذا تتمنون ان احقق لكم انا اود اعطيكم هديه قبل ما نوزعكم في البلدان تدعون إلى النصرانيه أنا أود أن اعطي كل واحد منكم امنيه يعني أن تتمنى مثلا انت تاء ان مثلا ان ان تبني بيتا هذه فلوس تبني بيت انت تتمنى دراجه او بايسكل هذه فلوس تشتري بها كذا انت اريد ان احقق لكل واحد منكم امنيه تدرون ماذا قالوا الحج مكه مكه حج حج مكه مكه فنظره الى الذي بجانبه قال هذا شغلك سنه حج حج مكه مكه حج حج مكه مكه يعني لا تزال قلوبهم معلقه بمكه والحج وانت تقول لي خلاص هؤلاء قساوسه لذلك ولله الحمد الأمر كما قال الله إن الله لا يصلح عمل المفسدين إن الذين كفروا ينفقون اموالهم ليصد عن سبيل الله قال الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسره ثم يغلبون والذين كفروا الى جهنم يحشرون في الدنمارك قبل 6 اشهر ذهبت الى احد القساوسه لحواره لما دخلت عليه في المكتب قال لي تفضل اوريك المكتب يعني كل لفه إلى الى غرفه اجتماعات واذا فيها 21 قسيس وقسيسه ف يعني قلت لهم صباح الخير كيف حالكم ورجعت ثم قلت لهم هؤلاء قال هاؤلاء ال21 يعملون في دولة واحدة فقط وهي زنجبار زنجبار كم سكانه يصلون مليون ها. تقريبا مليون وبالمناسبة سكان زنجبار 100% مسلمون قلت له ليش حددت زنجبار بالذات فقال انا عملت في زنجبار 14 عاما وترى كنت تنصر المسلمين يعني فقالنا كنت يعني ابحث عن حوار الأديان قلت اصلا ما في لدين واحد تحاور من انت ما الديانات الذين تحاور بينهم ما في لدين واحد الاسلام هناك فعلا هي 100% مسلمه الا بعض عمال الشركات التي تعمل في الاسماك أو في غيرها فقال لي نحن نعمل هناك عرفت انه يدعو للنصرانيه هو ومعه 21 قصيس واذا نظرت في زنجبار والمسلمين هناك ترى ولله الحمد أن كل هذا الجهد لم يفد شيئا يذكر وقد زرت زنجبار بنفسي وزارها الشيخ عبد الحي وزارها عدد من الدعاه ولم نرى الا الخير ولم نرى الا الاسلام الحقيقي والتمسك بالدين فهؤلاء كما قال الله تعالى إن الله لا يصلح عمل المفسدين ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسيينفقون ثم تكون عليهم حسره ايوا لاحبها الكرام فتوكل على الله انك على الحق المبين لا يكن عندك شك في دينك انه دين منصور وانه دين ظاهر وان الغلبة للاسلام في النهايه والدين منصور وممتحن فلا تعجل فهذه سنه الرحمن وقد كان النبي عليه الصلاه والسلام يا ربي لا ويرى سميه بنت خياط ويرى عمار ابن ياسر ولدها ويرى ياسره زوجها ويرى خباب يرى انواع العذاب ومع ذلك هو عليه الصلاه والسلام موقن 100% ان هذا الدين منصور سواء عذب اهله او كرهنا اليوم نقسم بالله ان هذا الدين ظاهر وان الله تعالى سيرفع شان هذا الدين وان ما يقع اليوم من كروبات على الاسلام هي مثل حلكة الظلام التي تسبق بزوغ الفجر لكن اننا مطاربون أن نعمل لهذا الدين ان نتمثله في اخلاقنا أن نتمثله في تعاملاتنا أن نزداد ثباتا عليه ان نتمسك بعباداتنا أن ندعو إلى الله تعالى بقدر ما نستطيع ننصح المسلم المقصر وندعو غير المسلم للدخول في الإسلام أن نبذل ما نستطيع لعل أن تكون بصمه يسجل لها لك بها في هذا الدين نصر اسال الله جل وعلا ان يجعلنا هداه مهتدين اسال الله ان يجعلنا هداه مهتدين اللهم اجعلنا هداه مهتدين اللهم اجعلنا هداه مهتدين غير ضالين ولا مضلين اللهم يجعلنا يا ربي ممن تنصر بهم هذا الدين اللهم اجعلنا ممن تنصر بهم هذا الدين اللهم استعملنا في طاعتك اللهم استعملنا في طاعتك اللهم استعملنا في طاعتك ولا تشقنا بمعصيتك يا ذا الجلال والاكرام اللهم يا حي يا يا رب العالمين ان نسالك الله تدع من بيننا ومن احبابنا مريضا الا شفيته ولا عقيم الا ذريه صالحه رزقته ولا تدع من بيننا من عليه دين الا يسرت له قضاء دينه ولا من يبحث عن مصدر رزق الا وسعت عليه رب العالمين اللهم اقض حاجتنا اللهم اقض حاجتنا اللهم اقض حاجتنا و زد وثبتنا على ديننا واكفر سيئاتنا وتقبل حسناتنا وارفع درجاتنا واصرف لنا ولي والدينا يا رب العالمين يا ذا الجلال والاكرام اللهم اني اسالك لهذا البلد الطيب السودان أن تصب عليهم الخير صبا صبا ولا تجعل عيشهم كدا كدا اللهم احفظهم من شر الاشرار اللهم وحد قلوبهم اللهم اجعلهم جنودا يقاتلون في سبيلك اللهم اجعلهم جنودا تنصر بهم دينك يا رب العالمين يا ذا الجلال والاكرام يا حي يا, قيوم. يا العالمين اللهم اغنهم بفضلك اللهم اغنهم بفضلك عمن عم سواك اللهم اغنهم بفضلك عمن عم سواك يا رب العالمين وصلي اللهم وسلم وزد وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى اله وصحبه اجمعين <تصفيق>